فإذا كان آدم قد علم أن له عمرا ينتهي إليه وأنه ليس من الخالدين فكيف لم يكذب إبليس ويعلم بطلهن قوله حيث قال له هل أدلك على شجره الخلد وملك لا يبلى بل جوز ذلك وأكل من الشجره طامعا في الخلد فالجواب ما تقدم من الوجهين إما أن يكون المراد بالخلد المكث الطويل لا أبد الأبد أو يكون عدوه إبليس لما قاسمه وزوجه وغرهما وأطمعهما بدوامهما في الجنة نسي ما قدر له من عمره قالوا والمعول عليه في ذلك قوله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وهذا الخليفة هو آدم باتفاق الناس ولما عجبت الملائكة من ذلك وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك عرفهم سبحانه ان هذا الخليفه الذي هو جعله في الارض ليس حاله كما توهمتم من الفساد بل اعلمه من علمي ما لا تعلمونه فاظهر فضله وشرفه بان علمه الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فلم يعرفوها وقالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وهذا يدل على أن هذا الخليفة الذي سبق به إخبار الرب تعالى لملائكته وأظهر تعالى فضله وشرفه وعلمه بما لم تعلمه الملائكة هو خليفة مجعول في الأرض لا فوق السماء فإن قيل قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة إنما هو بمعنى سأجعله في الأرض فهي مآله ومصيره وهذا لا ينافي أن يكون في جنة الخلد فوق السماء اولا ثم يصير إلى الأرض للخلافه التي جعلها الله له واسم الفاعل هنا بمعنى الاستقبال ولهذا تصب عنه المفعول فالجواب أن الله سبحانه أعلم ملائكته بأنه يخلقه لخلافة الأرض لا لسكن جنة الخلود وخبره الصدق وقوله الحق وقد علمت الملائكة أنه هو آدم فلو كان قد اسكنه دار الخلود فوق السماء لم يظهر للملائكة وقوع المخبر ولم يحتاجوا إلى أن يبين لهم فضله وشرفه وعلمه المتضمن رد قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فإنهم إنما سألوا هذا السؤال في حق الخليفة المجعول في الأرض فأما من هو في دار الخلد فوق السماء فلم تتوهم الملائكة منه صفك الدماء والفساد في الأرض ولا كان إظهار فضله وشرفه وعلمه وهو فوق السماء براد لقولهم وجوابا لسؤالهم بل الذي يحصل به جوابهم وضد ما توهموه إظهار تلك الفضائل والعلوم منه وهو في محل خلافته التي خلق لها وتوهمت الملائكة أنه لا يحصل من هناك إلا ضدها من الفساد وسفك الدماء وهذا واضح لمن تأمله وأما اسم الفاعل وهو جاعل وإن كان بمعنى الاستقبال فلان هذا اخبار عما سيفعله الرب تعالى في المستقبل من جعله الخليفه في الارض وقد صدق وعده ووقع ما اخبر به وهذا ظاهر في انه من اول الامر جعله خليفه في الارض واما جعله في السماء اولا ثم جعله خليفه في الارض ثانيا وان كان مما لا ينافي الاستخلاف المذكور فهو مما لا يقتضيه اللفظ بوجه بل يقتضي ظاهره خلافه فلا يصار إليه إلا بدليل يوجب المصير إليه وحوله ندند قالوا وأيضا فمن المعلوم الذي لا يخالف فيه مسلم أن الله سبحانه خلق آدم من تراب وهو تراب هذه الأرض بلا ريب كما روى الترمذي في جامعه من حديث عوف عن قسامه بن زهير عن النبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الإمام أحمد في مسنده من طرق عدة وقد أخبر سبحانه أنه خلقه من تراب وأخبر أنه خلقه من سلالة من طين وأخبر أنه خلقه من صلصال من حمأ مسنون والصلصال قيل فيه هو الطين اليابس الذي له صلصلة ما لم يطبخ فإذا طبخ فهو فخار وقيل فيه هو المتغير الرائحه من قولهم صل إذا انتن والحمأ الطين الأسود المتغير والمسنون قيل المصبوب من سننت الماء إذا صببته وقيل المنطن من قولهم سننت الحجر على الحجر إذا حككته فإذا سال بينهما شيء فهو سنين ولا يكون إلا منتنا وهذه كلها أطوار للتراب الذي هو مبدأه الأول كما أخبر عن خلق الذرية من نطفة ثم من علقه ثم من مضغه وهذه أحوال النطفة التي هي مبدأ الذرية ولم يخبر سبحانه انه رفعه من الارض الى فوق السماوات لا قبل التخليق ولا بعد وانما اخبر عن اسجاد الملائكه له وعن ادخاله الجنه وما جرى له مع ابليس بعد خلقه فاخبر سبحانه بالامور ثلاثه في نسق واحد مرتبطا بعضها ببعض قالوا فاين الدليل الدال على اصعاد مادته واصعاده بعد خلقه الى فوق السماوات هذا مما لا دليل لكم عليه اصلا ولا هو لازم من لوازم ما أخبر الله به قالوا ومن المعلوم أن ما فوق السماوات ليس بمكان للطين الأرضي المتغير الرائحة الذي قد أنتن من تغيره وإنما محل هذه الأرض التي هي محل المتغيرات والفاسدات وأما ما كان فوق الأفلاك فلا يلحقه تغير ولا نتن ولا فساد ولا استحالة قالوا هذا أمر لا يرتاب فيه العقلاء قالوا وقد قال الله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فأخبر سبحانه أن هذا العطاء في جنة الخلد غير مقطوع وما أعطيه آدم فقد انقطع فلم تكن تلك جنة الخلد قالوا وايضا فلا نزاع في أن الله تعالى خلق آدم في الأرض كما تقدم ولم يذكر في قصته أنه نقله إلى السماء ولو كان تعالى قد نقله إلى السماء لكان هذا أولى بالذكر لكان هذا أولى بالذكر لأنه من أعظم أنواع النعم عليه وأكبر أسباب تفضيله وتشريفه وأبلغ في بيان آيات قدرته وربوبيته وحكمته وابلغ في بيان المقصود من عاقبة المعصية وهو الإهباط من السماء التي نقل إليها كما ذكر ذلك كما ذكر ذلك في حق إبليس فحيث لم يجئ في القرآن ولا في السنة حرف واحد أنه نقله إلى السماء ورفعه إليها بعد خلقه في الأرض علم أن الجنة التي أدخلها لم تكن هي جنة الخلد التي فوق السماوات قالوا وايضا فإنه سبحانه أخبر في كتابه أنه لم يخلق عباده عبثا ولا سدى وأنكر على من زعم ذلك فدل على أن هذا مناف للحكمة ولو كانت جنة آدم هي جنة الخلد لكانوا قد خلقوا في دار لا يؤمرون فيها ولا ينهون وهذا باطل بقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي وغيره معطلا لا يؤمر ولا ينهى وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا فهو تعالى لم يخلقهم عبثا ولا تركهم صدى وجنة الخلد لا تكليف فيها قالوا وأيضا فإنه خلقها جزاء للعاملين بقوله تعالى نعم أجر العاملين وجزاء للمتقين بقوله ولنعم دار المتقين ودار الثواب بقوله ثوابا من عند الله فلم يكن ليسكنها إلا من خلقها لهم من العاملين ومن المتقين ومن تبعهم من ذرياتهم وغيرهم من الحور والولدان وبالجملة فحكمته تعالى اقتضت أنها لا تنال إلا بعد الامتحان والابتلاء والصبر والجهاد وأنواع الطاعات وإذا كان هذا مقتضى حكمته فانه سبحانه لا يفعل الا ما هو مطابق لها قالوا فاذا جمع ما اخبر الله عز وجل به من انه خلقه من الارض وجعله خليفه في الارض وان ابليس وسوس له في مكانه الذي اسكنه فيه بعد ان اهبط ابليس من السماء وانه اخبر ملائكته انه جاعل في الارض خليفه وان دار الخلد لا لغو فيها ولا تاثيم وأن من دخلها لا يخرج منها أبدا وأن من دخلها ينعم لا يبأس وأنه لا يخاف ولا يحزن وأن الله سبحانه حرمها على الكافرين وعدو الله إبليس أكثر الكافرين فمحال أن يدخلها أصلا لا دخول عبور ولا دخول قرار وأنها دار نعيم لا دار ابتلاء وامتحان إلى غير ذلك مما ذكرناه من منافات أوصاف جنة الخلد للجنة التي أسكنها آدم، إذا جمع ذلك بعضه إلى بعض، ونظر فيه بعين الإنصاف والتجرد عن نصرة المقالات، تبين الصواب من ذلك، والله المستعان قال الآخرون بل الجنة التي أسكنها آدم عند سلف الأمة وإمتها وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد، ومن قال إنها كانت جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين والمعتزلة أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة والكتاب يرد هذا القول وسلف الأمة وإمتها متفقون على بطلان هذا القول قال الله تعالى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 فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا بقو بعضكم لبعض وَلَكُمْ ولكم في الأرض مستقر ومتاع و حين فقد أخبر سبحانه أنه أمرهم بالهبوط وأن بعضهم لبعض عدو ثم قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وهذا يبين أنهم لم يكونوا في الأرض وإنما أهبطوا إلى الأرض فإنهم لو كانوا في الأرض وانتقلوا منها إلى أرض أخرى كما انتقل قوم موسى من أرض إلى أرض كان مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض قبل الهبوط كما هو بعده وهذا باطل قالوا وقد قال تعالى في سورة الأعراف لما قال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغلين فقوله فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها يبين اختصاص الجنة التي في السماء بهذا الحكم بخلاف جنة الأرض فإن إبليس كان غير ممنوع من التكبر فيها والضمير في قوله منها عائد إلى معلوم وإن كان غير مذكور في اللفظ لأن العلم به أغنى عن ذكره قالوا وهذا بخلاف قوله بط مصرا فإن لكم ما سألتم فإنه لم يذكر هنا ما أهبط منه وإنما ذكر ما وبط إليه بخلاف إهباط إبليس فانه ذكر مبدأ هبوطه وهو الجنه والهبوط يكون من عنو الى سفل وبنوا اسرائيل كانوا بجبال الشارات المشرفه على المصر الذي يهبطون اليه ومن هبط من جبل الى واد يقال له اهبط ومن هبط من جبل الى واد قيل له هبط قالوا وايضا فبنوا اسرائيل كانوا يسيرون ويرحلون والذي يسير ويرحل اذا جاء بلده يقال نزل فيها لأن من عادته أن يركب في مسيره فإذا وصل نزل عن دوابه ويقال نزل العدو بأرض كذا ونزل القفل ونحوه ولفظ النزول كلفظ الهبوط فلا يستعمل نزل وهبط إلا إذا كان من علو إلى سفل وقال تعالى عقب قوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون فهذا دليل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في مكان فيه يحيون وفيه يموتون ومنه يخرجون وإنما صاروا إليه بعد الإهباط فلو كانوا في الأرض اولا لكانوا في مكان فيه يحيون وفيه يموتون ومنه يخرجون والقرآن صريح في أنهم إنما صاروا إليه بعد الإهباط قالوا ولو لم يكن في هذا إلا قصة آدم وموسى لكانت كافية فإن موسى عليه السلام إنما لام آدم عليه السلام لما حصل له ولذريته بالخروج من الجنة من النكد والمشقة فلو كانت بستانا في الأرض لكان غيره من بساتين الأرض يعوض عنه وموسى أعظم قدرا من أن يلومه على أن أخرج نفسه وذريته من بستان في الأرض وكذلك قول آدم يوم القيامة لما يرغب إليه الناس أن يستفتح لهم باب الجنة فيقول وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم؟ فإن ظهور هذا في كونها جنة الخلد وأنه اعتذر لهم بأنه لا يحسن منه أن يستفتحها وقد أخرج منها بخطيئته من أظهر الأدلة قال الأولون أما قولكم؟ إن من قال أنها جنة في الأرض فهو من المتفلسفة والملحدين والمعتزلة أو من إخوانهم فقد أوجدناكم من قال بهذا وليس من أحد من هؤلاء ومشاركة أهل الباطل للمحق في المسألة لا يدل على بطلانها ولا تكون إضافتها لهم موجبة لبطلانها ما لم يختص بها فإن أردتم أنه لم يقل بذلك إلا هؤلاء فليس كذلك وإن أردتم أن هؤلاء من جملة القائلين بها لم يفيدكم شيئا قالوا وأما قولكم وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول فنحن نطالبكم بنقل صحيح عن واحد من الصحابة ومن بعدهم من أئمة السلف فاضلا عن اتفاقهم قالوا ولا يوجد عن صاحب ولا تابع ولا تابع تابع خبر يصح موصولا ولا شاذا ولا مشهورا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أسكن آدم جنة الخلد التي هي دار المتقين يوم المعاد قالوا وهذا القاضي منذ ابن سعيد قد حكى عن غير واحد من السلف أنها ليست جنة الخلد فقال ونحن نوجدكم أن أبا حنيفة فقيه العراق ومن قال بقوله قد قالوا إن جنة آدم التي خلقها الله ليست جنة الخلد وليس عند أحد من العالمين من الشاذين بل من رؤساء المخالفين وهذه الدواوين مشقونة من علومهم وقد ذكرنا قول ابن عيينة وقد ذكر ابن مزين في تفسيره قال سألت ابن نافع عن الجنة أم خلوقه؟ فقال السكوت عن هذا أفضل قالوا فلو كان عند ابن نافع أن الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد لم يشك أنها مخلوقة ولم يتوقف في ذلك وقال ابن قتيبة في كتابه غريب القرآن في قوله تعالى قل نهبط منها قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح هو كما يقال هبط فلان الأرض كذا وكذا ولم يذكر في كتابه غيره فأين اجماع سلف الأمة وائمتها قالوا واما احتجاجكم بقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر عقب قوله لط فهذا لا يدل على أنهم كانوا في جنة الخلد فإن أحد الأقوال في المسألة أنها كانت جنة في السماء غير جنة الخلد كما حكاه الماوردي في تفسيره وقد تقدم وايضا فإن قوله ولكم في الأرض مستقر يدل على أن لهم مستقرا إلى حين في الأرض المنقطعة عن الجنة ولا بد فإن الجنة ايضا لها أرض قال الله تعالى عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين فدل على أن قوله ولكم في الأرض مستقر أن المراد به الأرض الخالية من تلك الجنة لا كل ما يسمى ارضا وكان مستقرهم الأول في أرض الجنة ثم صاروا في أرض الابتلاء والامتحان ثم يصير مستقر المؤمنين يوم الجزاء أرض الجنة ايضا فلا تدل الآية على أن جنة آدم هي جنة الخلد قالوا وهذا هو الجواب بعينه عن استدلالكم بقوله تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون فإن المراد به الأرض التي أهبطوا إليها وجعلت مسكنا لهم بدل الجنة وهذا تفسير المستقر المذكور في البقرة مع تضمنه ذكر الإخراج منها قالوا وأما قوله تعالى لإبليس فاهبطوا منها فما يكون لك أن تتكبر فيها وقولكم إن هذا إنما هو في الجنة التي في السماء وإلا فجنة الأرض لم يمنع إبليس من التكبر فيها فهو دليل لنا في المسألة فإن جنة الخلد لا سبيل لإبليس إلى دخولها والتكبر فيها أصلا وقد أخبر تعالى أنه وسوس لآدم وزوجه وكذبهما وغرهما وخانهما وتكبر عليهما وحسدهما وهما حينئذ في الجنة فدل على أنها لم تكن جنة الخلد ومحال أن يصعد إليها بعد إهباطه وإخراجه منها قالوا والضمير في قوله فاهبط منها إما أن يكون عائدا إلى السماء كما هو أحد القولين وعلى هذا فيكون سبحانه قد أهبطه من السماء عقب امتناعه من السجود وأخبر أنه ليس له أن يتكبر فيها ثم تكبر وكذب وخان في الجنة فدل على أنها ليست في السماء أو يكون عائدا إلى الجنة على القول الآخر ولا يلزم من هذا القول أن تكون الجنة التي كاد فيها آدم وغره وقاسمه كاذبا هي تلك التي أهبط منها بل القرآن يدل على أنها غيرها كما ذكرنا فعلى التقديرين لا تدل الآية على أن الجنة التي جرى لآدم مع إبليس ما جرى فيها هي جنة الخلد قالوا وأما قولكم إن بني إسرائيل كانوا بجبال الشراط المشرفة على الأرض التي يهبطون إليها وهم كانوا يسيرون ويرحلون فلذلك قيل لهم اهبطوا فهذا حق لا ننازعكم فيه وهو بعينه جواب لنا فإن الهبوط يدل على أن تلك الجنة كانت أعلى من الأرض التي اهبطوا إليها وأما كونها جنة الخلد فلا قالوا والفرق بين قوله بطو مصرا وقوله بطو منها بأن الأول متضمن لنهايه الهبوط وغايته واهبطوا منها متضمن لمبدأه وأوله لا تأثير له فيما نحن فيه فإن هبط من كذا إلى كذا يتضمن معنى الانتقال من مكان عار إلى مكان سافل فأي تأثير لابتداء الغاية ونهايتها في تعيين محل الهبوط بأنه جنة الخلد؟ قالوا وأما قصة موسى ولومه لآدم على إخراجه من الجنة فلا يدل على أنها جنة الخلد وقولكم لا يظن بموسى أنه يلوم آدم على إخراجه نفسه وذريته من بستان في الأرض تشنيع لا يفيد شيئا أفترى كان ذلك بستانا مثل أحد هذه البساتين المقطوعة الممنوعة التي هي عرضة الآفات والتعب والنصب والضمأ والضحي والسخ والتلقيح وسائر وجوه النصب الذي يلحق هذه البساتين ولا ريب أن موسى عليه الصلاة والسلام أعلم وأجل من أن يلوم آدم على خروجه وإخراج بنيه من بستان هذا شأنه ولكن من قال بهذا وإنما كانت جنة لا تلحقها آفة ولا تنقطع ثمارها ولا تغور أنهارها ولا يجوع ساكنها ولا يضم ولا يضحى للشمس ولا يعرى ولا يمسه فيها التعب والنصب والشقاء ومثل هذه الجنة يحصل لوم الإنسان على التسبب في خروجه منها قالوا وأما اعتذار آدم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأهل الموقف بأن خطيئته هي التي أخرجتهم من الجنة فلا يحسن أن يستفتحها لهم فهذا لا يستلزم أن تكون هي بعينها التي أخرج منها بل إذا كانت غيرها كان أبلغ في الاعتذار فإنه إذا كان الخروج من غير جنة الخلد حصل بسبب الخطيئة فكيف يليق استفتاح جنة الخلد والشفاعة فيها وقد خرج من غيرها بخطيئة فهذا موقف نظر الفريقين ونهاية أقدام الطائفتين فمن كان عنده فضل علم في هذه المسألة فليجد به فهذا وقت الحاجة إليه ومن علم منتهى خطوته ومقدار بضاعته فليكل الأمر إلى عالمه ولا يرضى لنفسه بالتنقص والإزراء عليه وليكن من أهل التلول الذين هم نظارة الحرب إذا لم يكن من أهل الكر والفر والطعن والضرب فقد تلاقت الفحول وتطاعنت الأقران وضاق بهم المجال في حلبة هذا الميدان إذا تلاق الفحول في لجب فكيف حال البعوض في الوسط فهذه معاقد حجد الطائفتين مجتازة ببابك وإليك تساق وهذه بضائع تجار العلماء ينادى عليها في سوق الكساد لا في سوق النفاق فمن لم يكن لديه شيء من أسباب البيان والتبصرة فلا يعدم من قد استفرغ وسعه وبدل جهده منه التصويب أو المعذرة ولا يرضى لنفسه بشر الخطتين وابخس الحظين جهل الحق وأسبابه ومعادات أهله وطلابه وإذا عظم المطلوب واعوزك الرفيق الناصح العليم فترحل بهمتك من بين الأموات وعليك بمعلم إبراهيم فقد ذكرنا في هذه المسألة من النقول والأدلة والنكت البديعة ما لعله لا يوجد في شيء من كتب المصنفين ولا يعرف قدره إلا من كان من الفضلاء المنصفين ومن الله سبحانه الاستمداد وعليه التوكل وإليه الاستناد فإنه لا يخيب من توكل عليه ولا يضيع من لاذ به وفوض أمره إليه وهو حسبنا ونعم الوكيل فصل ولما أهبط الله آدم من الجنة وعرضه وذريته لأنواع المحن والبلاء أعطاهم أفضل مما منعهم وهو عهده الذي عهد إليه وإلى بنيه وأخبر أنه من تمسك به منهم صار إلى رضوانه ودار كرامته قال تعالى عقب إخراجه منها قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي الآية الأخرى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى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 فقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى وهذه هي إن الشرطية المؤكدة بما الدالة على استغراق الزمان والمعنى أي وقت وأي حين أتاكم مني هدى وجعل جواب هذا الشرط جملة أخرى شرطية وهي قوله فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى كما تقول إن زرتني فمن بشرني بقدومك فهو حر وجواب الشرط يكون جملة تامة إما خبرا محضا كقولك إن زرتني أكرمتك أو خبرا مقرونا بالشرط كهذا أو مؤكدا بالقسم أو بإن واللام كقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإما طلبا كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقوله وإذا لقيتموهم فاصبروا وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتل المشركين حيث وجدتموهم وأكثر ما يأتي هذا النوع مع إذا التي تفيد تحقيق وقوع الشرط لسر وهو إفادته تحقيق الطلب عند تحقق الشرط أي فمتى تحقق الشرط فالطلب متحقق فأتى بإذا الداله على تحقق الشرط فعلم تحقق الطلب عندها وقد يأتي مع إن قليلا كقوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم وإما جملة إنشائية كقوله لعبده الكافر إن أسلمت فأنت حر ولمرأته إن فعلت كذا فأنت طالق فهذا انشاء للعتق والطلاق عند وجود الشرط على رأي أو انشاء له حال التعليق ويتاخر نفوذه إلى حين وجود الشرط على رأي آخر وعلى التقديرين فجواب الشرط جملة إنشائية والمقصود أن جواب الشرط في الآية المذكورة جملة شرطية وهي قوله تعالى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذا الشرط يقتضي ارتباط الجملة الأولى بالثانية ارتباط العلة بالمعلول والسبب بالمسبب فيكون الشرط الذي هو ملزوم علة ومقتضيا للجزاء الذي هو لازم فإن كان بينهما تلازم من الطرفين كان وجود كل منهما بدون وجود الآخر ممتنعا كدخول الجنة بالإسلام وارتفاع الخوف والحزن والضلال والشقاء مع متابعة الهدى وهذه عامة شروط القرآن والسنة فإنها أسباب وعلل والحكم ينتفي بانتفاء علته وإن كان التلازم بينهما من أحد الطرفين كان الشرط ملزوما خاصا والجزاء لازما عاما فمتى تحقق الشرط الملزوم الخاص تحقق الجزاء اللازم العام ولا يلزم العكس كما يقال إن كان هذا إنسانا فهو حيوان. وإن كان البيع صحيحا فالملك ثابت وهذا غالب ما يأتي في قياس الدلالة حيث يكون الشرط دليلا على الجزاء فيلزم من وجوده وجود الجزاء لأن الجزاء لازمه ووجود الملزوم يستلزم وجود لازم ولا يلزم من عدمه عدم الجزاء وإن وقع هذا الشرط بين علة ومعلول فإن كان الحكم معللا بعلل صح ذلك وجاز أن يكون الجزاء أعم من الشرط، كقولك إن كان هذا مرتدا فهو حلال الدم فإن حل الدم أعم من حله بالردة إلا أن يقال إن حكم العلة المعينة ينتفي بانتفائها وإن ثبت الحكم بعلة أخرى فهو حكم آخر وأما حكم العلة المعينة فمحال أن يبقى مع زوالها وحينئذ فيعود التلازم من الطرفين ويلزم من وجود كل واحد من الشرط والجزاء وجود الآخر ومن عدمه عدمه وتمام تحقيق هذا في مسألة تعليل الحكم الواحد بعلتين وللناس فيه نزاع مشهور وفصل الخطاب فيها أن الحكم الواحد إن كان واحدا بالنوع كحل الدم وثبوت الملك ونقض الطهارة جاز تعليله بالعلل المختلفة وإن كان واحدا بالعين كحل الدم بالردة وثبوت الملك بالبيع أو الميراث ونحو ذلك لم يجز تعليله بعلتين مختلفتين وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذه المسألة والله أعلم ومن تأمل أدلة الطائفتين وجد كل ما احتج به من رأى تعليل الحكم بعلل مختلفة إنما يدل على تعليل الواحد بالنوع بها وكل من نفى تعليل الحكم بعلتين إنما يتم دليله على نفي تعليل الواحد بالعين بهما فالقولان عند التحقيق يرجعان إلى شيء واحد والمقصود أن الله سبحانه جعل اتباع هداه وعهده الذي عهده إلى آدم سببا ومقتضيا لعدم الخوف والحزن والضلال والشقاء وهذا الجزاء ثابت بثبوت الشرط منتف بانتفائه كما تقدم بيانه ونفي الخوف والحزن عن متبع الهدى نفي لجميع أنواع الشرور فإن المكروه الذي ينزل بالعبد متى علم بحصوله فهو خائف منه أن يقع به وإذا وقع به فهو حزين على ما أصابه منه فهو دائما في خوف وحزن فكل خائف حزين وكل حزين خائف وكل من الخوف والحزن يكون على فوت المحبوب وحصول المكروه فالاقسام أربعة خوف من فوت المحبوب وحصول المكروه وحزن على فوت المحبوب وحصول المكروه وهذا جماع الشر كله فنفى الله سبحانه ذلك عن متبع هداه الذي أنزله على أنسنة رسله وأتى في نفي الخوف بالاسم الدال على نفي الثبوت واللزوم فإن أهل لا لابد لهم من الخوف في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة حيث يقول آدم وغيره من الأنبياء نفسي نفسي فأخبر سبحانه أنهم وإن خافوا فلا خوف عليهم أي لا يلحقهم الخوف الذي خافوا منه وأتى في نفي الحزن بالفعل المضارع الدال على نفي التجدد والحدوث أي لا يلحقهم حزن ولا يحدث لهم إذا تذكروا ما سلف منهم بل هم في سرور دائم لا يعرض لهم حزن على ما فات وأما الخوف فلما كان تعلقه بالمستقبل دون الماضي نفى لحوقه لهم جملة أي الذين خافوا منه لا ينالهم ولا يلم بهم والله عالم فالحزين إنما يحزن في المستقبل على ما مضى والخائف إنما يخاف في الحال مما يستقبل فلا خوف عليهم أي لا يلحقهم ما خافوا منه ولا يعرض لهم حزن على ما فات وقال في الآية الأخرى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فنفى عن متبع هداه أمرين الضلال والشقاء قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى والآية نفت مسمى الضلال والشقاء عن متبع الهدى مطلقا فاقتضت الآية أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى فيها ولا يضل في الآخرة ولا يشقى فيها فإن المراتب أربعة هدى وسعادة في الدنيا وهدى وسعادة في الآخرة لكن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر في كل دار أظهر مرتبتيها فذكر الضلال في الدنيا إذ هو أظهر لنا وأقرب من ذكر الضلال في الآخرة وذكر الشقاء في الآخرة إذ هو أظهر عند الناس من الضلال فيها بل كثير من الناس لا يحصل في ذهنه حقيقة الضلال في الآخرة وايضا فضلال الدنيا أصل ضلال الآخرة وشقاء الآخرة مستلزم للضلال فيها فنبه بكل مرتبة على الأخرى فنبه بنفي ضلال الدنيا على نفي ضلال الآخرة فإن العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه قال الله تعالى في الآية الأخرى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنزا وقال في الآية الأخرى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا فأخبر أن من كان في هذه الدار ضالا فهو في الآخرة أضل وأما نفي شقاء الدنيا فقد يقال إنه لما انتفى عنه الضلال فيها وحصل له الهدى والهدى فيه من برد اليقين وطمانينه القلب وذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته وفرحة القلب به وسروره والتنعم به ومصير القلب حيا بالإيمان مستنيرا به قويا به قد نال به غذاءه ودواءه وشفاءه وحياته ونوره وقوته ولذته ونعيمه ما هو اجل انواع النعيم واطيب الطيبات واعظم اللذات قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فهذا خبر أصدق الصادقين ومخبره عند أهله عين اليقين بل حق اليقين فلا بد لكل من عمل صالحا وهو مؤمن أن يحييه الله حياة طيبة بحسب إيمانه وعمله ولكن يغلط الجفات الأجلاف في مسمى الحياة الطيبة حيث يظنونها التنعم بأنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح أو لذة الرياسة والمال وقهر الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم بل قد يكون حظ كثير من البهائم منها أكثر من حظ الإنسان فمن لم يكن عنده لذة إلا اللذة التي تشاركه فيها السماع والدواب والأنعام فذلك ممن ينادى من مكان بعيد ولكن أين هذه اللذة من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلا عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال والإخوان والمساكن ورضي بتركها كلها والخروج منها رأسا وعرض نفسه لأنواع المكاره والمشاق وهو متحمل لهذا من الصدر به. يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبته وأخيه لا تأخذه في ذلك لومة لائم. حتى إن أحدهم لا يتلقى الرمح بصدره وهو يقول فزت ورب الكعبة. ويستطيل الآخر حياته حتى يلقي قوته من يده. حتى يلقي قوته من يده ويقول إنها لحياة طويلة إن صبرت حتى اكلها ثم يتقدم إلى الموت فرحا مسرورا ويقول الآخر مع فقره لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجال دونا عليه بالسيوف ويقول الآخر إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا وقال بعض العارفين إنه لتمر بي اوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب ومن تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فقالوا إنك تواصل فقال إني لست كهيئتكم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني علم أن هذا طعام الأرواح وشرابها وما يفيض عليها من أنواع البهجة واللذة والسرور والنعيم الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه وغيره إذا تعلق بغباره رأى ملك الدنيا ونعيمها بالنسبة إليه هباء منثورا بل باطلا وغرورا وغلط من قال إنه كان يأكل ويشرب طعاما وشرابا يغتدي به بدنه لوجوه أحدها أنه قال أظل عند ربي يطعمني ويسقيني ولو كان أكلا وشربا لم يكن وصالا ولا صوما الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم ليسوا كهيئته في الوصال فإنهم إذا واصلوا تضرروا بذلك وأما هو صلى الله عليه وسلم فإنه إذا واصل لا يتضرر بالوصال فلو كان يأكل ويشرب لكان الجواب وأنا أيضا لا أواصل بل اكل وأشرب كما تأكلون وتشربون فلما قررهم على قولهم إنك تواصل ولم ينكره عليهم دل على أنه كان مواصلا وانه لم يكن ياكل اكلا وشربا يفطر الصائم الثالث أنه لو كان اكلا وشربا يفطر الصائم لم يصح الجواب بالفارق بينهم وبينه فانه حينئذ يكون صلى الله عليه وسلم هو وهم مشتركون في عدم الوصال فكيف يصح الجواب بقوله لست كهيئتكم وهذا امر يعلمه غالب الناس أن القلب متى حصل له ما يفرحه ويسره من نيل مطلوبه ووصال حبيبه أو ما يغمه ويسوءه ويحزنه شغل عن الطعام والشراب حتى إن كثيرا من العشاق تمر به الأيام لا يأكل شيئا ولا تطلب نفسه اكلا وقد أفصح القائل في هذا المعنى لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حاد إذا اشتكت من كلال السيل أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي والمقصود أن الهدى مستلزم لسعادة الدنيا وطيب الحياة والنعيم العاجل وهو أمر يشهد به الحس والوجد وأما سعادة الآخرة فغيب يعلم بالايمان فذكرها ابن عباس رضي الله عنهما لكونها اهم وهي الغايه المطلوبه وضلال الدنيا اظهر وبالنجاه منه ينجو من كل شر وهو اصل ضلال الاخره وشقائها فلذلك ذكره وحده والله اعلم فصل وهذان الأصلان أعني الضلال والشقاء يذكرهما سبحانه كثيرا في كلامه ويخبر أنهما حظ أعدائه ويذكر ضدهما وهما الهدى والفلاح كثيرا ويخبر أنهما حظ أوليائه أما الأول فكقوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر فالضلال الضلال والسعر هو الشقاء والعذاب وقال تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وأما الثاني فكقوله تعالى في أول البقرة وقد ذكر المؤمنين وصفاتهم أولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون وكذلك في أول لقمان. وقال في الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ولما كانت سورة أم القرآن أعظم سورة في القرآن وأفرضها قراءة على الأمة وأجمعها لكل ما يحتاج إليه العبد وأعمها نفعا ذكر فيها الأمرين فأمرنا أن نقول <تصفيق> فأمرنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فذكر الهداية والنعمة وهما الهدى والفلاح ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فذكر المغضوب عليهم وهم أهل الشقاء والضالين وهم أهل الضلال وكل من الطائفتين له الضلال والشقاء لكن ذكر الوصفين معا لتكون الدلالة على كل منهما بصريح لفظه وأيضا فإنه ذكر ما هو أظهر الوصفين في كل طائفة فإن الغضب على اليهود أظهر لعنادهم الحق بعد معرفته والضلال في النصارى أظهر لغلبة الجهل فيهم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم